تيسر بعد العسر والمنح الكريم لمن شكر وذكر وصبر وهزئ لذلك من الذين أهله تساقط عليك رطبا جنيا سورة الذكر الاخر بلا منتهى لمن حقق التوحيد للمحبوب الاعلى جل وعلا سورة مريم مريم اول انت اني اعوذ بالرحمن منك انك كنت أخي المستمع الكريم، إنك لا تكاد ترى أهل الصدق حيث تسطع الآيات بالنور المبين. كل هذا يعرض في هذه السورة بما يناسبه من صوت وتقسيم ومعان رائعة بديعة. فكأنما ترى وتسمع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وكأنما تأخذك الآيات في ختامها إلى مهالك الظالمين في قصص الغابرين حيث السكون المطبف لا حركة ولا صوت يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوط المجرمين إلى جهنم وردا أخي الكريم لا نريد الإطالة عليك فكلنا نتشوق لسماع هذه المعجزة سورة مريم, مريم